Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-Rahman. علم القرآن. خلق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 118. والأرض وضعها للأنام 119. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 110. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا